الحمد لله رضو العالمين وصلى الله وسلم وبرك على النبينا محمد عليه رضو الصلاة والترنت هذه القاعدة السابعة بعد السبتون لقواعد شيخ الإسلام من المتابع رحمه الله وهذه القاعدة من مجموع الفتاود قال وهذا العلم ثلاثة أقسام في هذه شيخ الإسلام بن ثامية رحمه الله يريد أن يبين ما هي أصول العلم فإن العلم له أصول كما يقول ابن قيم رحمه الله والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع العلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذوت بياني علما بأوصاف الإلهي بذلك الاسماء للديان والامر والنهي الذي هو دينه اثنين ومعاده يوم المعاد الثاني لكن عندي ثلاثه اول شيء العلم بالاسماء والصفات والقدر العلم الثاني والأمر والنهي الذي هو دينه اصول الفقه والفقه وما هو الذي امرت به وما هو الذي نهيت عنه هذا هو العلم الثاني العلم الثالث قال ومعاده يوم المعاد الثاني يعني الإيمان باليوم الآخر وتعرف ما هو يقول مسير المرء في القبر ثم سؤال الملكين ثم ذلك يفتح له جنة من الجنة من النار ثم يكون بعد ذلك البعث ثم المشور ثم المزام ثم الصرار ثم الطير الكتب ثم الحوض فوق الجنة والنار كل هذه ايضا من اصول من اصول الدين وقال علم بالله واسماؤه وصفاته قال وما يتبع ذلك وفي مثله انزل الله سوره الاخلاص وايه الكرسي قال ونحوهما والقسم الثاني العلم بما بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية وما يكون من الأمور المستقبلة وما هو كائم الأمور الحاضرة وفي نسل هذا أنزل الله آيات القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار ونحو زين خذ ذلك ابن ثيمير رحمه الله يريد أن يبعد عن التشتت في العلم كثير من الناس يريد أن يسلك طريق العلم ولكن متشتت يقرأ في إيه واللي يتعلم إيه واللي يبدأ إزاي هنا بيبين أصول العلم فقال لك أولا العلم بالله وأسمائه و وصفاته هذا هو الأصل إذن أمور أمور المعتقد قال العلم ما أخبر الله به مما كان وهنا سيبين أمور أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ما يكون من يوم القيامة وما فيه من أمور قال والقسم الثالث العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوائح من الإيمان بالله هذا هو الأمر الثاني أمر الثالث أن المرء يتعلم الفقه يعرف كيف يعبد ربه لذلك الفقه العلماء قالوا إيه هل يلزم أن يتعلم الفقه أولا وأن يتعلم وصول الفقه أولا فمن أهل العلم قال إن استطاع أن يجمع ما بينهم فهو أفضل لكن إن لم يستطع أن يجمع بينهم فيتعلم وصول الفقه أولا لأنه إذا قرأ في الفقه ثانيا سيعرف أن هذا واجد وأن هذا حرام وأن هذا كذا وأن هذا كذا إذن سيفهم الأمور قال ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة هذا بابها كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السليين يعني يتعلم ويقرأ في التوكل يقرأ في الخشية يقرأ في الخوف يقرأ في الرجال يقرأ ويتعلم أعمال القلوب مفهوم؟ إيه هي أعمال القلوب؟ هناك أعمال القلوب وأمراض القلوب؟ هناك أعمال كمثل التوكل الحب الحب الله وحب النبي عليه وسلم الخشية الخوف الرجاء الإنابة توكل هذه أعمال ينبغي أن تقرأ فيه محلها جمعها ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج مدارج السابقين لأن فيها الضد فيه أعمال القلوب ضدها ألا وهي الأمراض في مستدحقت الغل الغل حسد هذه أمراض للمين امراض للكلوب فأنت إن لم تفهم أعمال الكلوب سيقع المرء في سيقع في أمراض القلوب إذن هذا علم قلت لك محله إذا أردت أن تحوزه فعليك بمدارج السلكين لابن القيم رحمه الله كذا الجوارح الجوارح الصلاة الجوارح صحيح الشهادتان يقولهما المرء فيتعلم لا معنى لا إله إلا الله ما محمد رسول الله؟ صحيح يتعلم أحكام الصلاة لذلك إذا صار المرء بالغا وجب عليه أن يتعلم الأحكام يتعلم العلوم التي لا لا يصح عبادته إلا بها ولا تصح عقيدته إلا بها إذن إيه هو العلم الفرض عين؟ هناك علم فرض عين وهناك علم فرض كفائي فرض عين كمثل الصلاة انت بلغت الآن صرت بالغة إذا واجبت عليك الصلاة طيب الصلاة هذه إذا واجبت عليك إذا واجب عليك أن تتعلمها لأنه لا يصح الصلاة إلا إذا أين إلا إذا تعلمتها أي إنسان في الدنيا عايز يعمل شيء عايز يتكلم في شيء عايز يخترع شيء عايز يطلع مثلا مش عارف مدرس يطلع كذا يطلع كذا مما يريده هذا لابد أن, إيه؟ لابد أن يمر على مراحل التعليم أولا ده شيء بديه يعني كذلك لو أن إنسان بلغ إذن واجبت عليه الصلاة فواجب عليه أن يتعلم أحكامها مش يروح يقوم يصلي زي ما بالناس بيصلي مفهوم يجي يرفع من الرقوع ربنا رب الله والشكر النبي ما قالش شكر يجي يصلي لا يرفع يديه وممكن ما يقرأ الفاتحة يصلي كما يصلي كما يصلي كثير من الناس لا أو يتوضأ كما يتوضأ كثير من الناس لا وإنما الأصل أن تعلم أحكام الوضوء ائتي بكتاف الفقه وتعلم بها أحكام الصلاة إذن هذا واجب عليه وما لم يتم الواجب إلا به لا يتم صحة الصلاة إلا بتعلمها فصار تعلم أحكام الصلاة واجب انت بلغت واجبت عليك سيام رمضان فلا بد أن تعرف ما الذي يبطل الصوم وما هي شروط الصوم مش أصوم زي ما بالنسبة للصوم مفهوم إذن أنت بالغ طب لا يتم هذا أي صحة الصوم إلا إذا تعلمت أحكامه إذن صار تعلم أحكام الصوم إيه وإيه حتى يعني ممكن بيقولك أنا أبعرفش أكره طيب اسمع يعني اسمع احكام الصيام إيه أحكام الصلاة إيه اسمعها المهمة أن تطلب الإيه؟ أن تطلب العلم فيها مفهوم طيب أنت مثلاً بتبيع وتشتري ما حد فينا إلا لازم يبيع أو لازم يشتل فأنا آتي مثلاً انا ما معرفش مثلاً أكرأ خلاص أسمع أحكام البيوع النبي عليه <تصفيق> السلام قال إيه في أحكام البيوع فهوم هذا ماذا هل هذا الحكم ربا ولا غير ربا ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراءه في وسط الزخم اللي احنا عايشون فيه بكسرة الأسماء في البيوع يصلي أن الناس يوميا يحدثون اسماء ويحدثون بيوعا وهذه البيوع أصلها ربا لما تيجي تتصورها تجد هذا البيع ربا, ربا صرف لكنه يبيع ويشتري المهم عنده الجنيه أن يكسب الجنيه مش مهم عنده أن يسأل ألا هذا الحلال أم هذا الحرار لا أنت واجب عليك أن نتعلم طب أنا أتعلم أحكام البيوع كلها حتى يعني لم ما لم يدرك كله لا يترك جله انت هتبيع وتشتري في بيع معين اسال عنه طب ضح حكمه ايه وايه الدليل عليه يبقى ده حكمه واجب طيب انت مثلا وجب عليك الزكاه في مالك وجب عليك الزكاه وجب عليك الزكاه في مالك اذا فعلم احكام الزكاه طب انا لا يجب عليا الزكاه في مالي تعلمه فرض كفايه لكن وجب الذكاه عليك يبقى وجب عليك ان تعلم احكام أحكام الزكاة واجب علي الحج معايا فلوس بلغت إلى أنني أستطيع الحج إذن واجب عليك أن تتعلم أحكام الحج مش تروح مع أي حج مفهوم تروح بقى تقعلي مع طائفة شيعية ولا حاجة تمشي وراه مفهوم أعمل زي الناس بعملهم لا ده حج فإذا أردت أن تحج حجا مبرورا إيه معنى الحج المبرور هو إيه معنى حج عرفنا إيه يعني الحج المبرور بيكتبوها كده وهو جاي يرسموه جمل ويكتبوه ده مش عارف ايه خلاص ايه معنى حج النبرول حج النبرول لابد له من شرطان اخلاص ومتابع ان يكون الحج خالص لله وان تحج كما حج رسول الله هو الحج النبرول طب انت هتعرف ازاي ماشي الاخلاص ماشي ده امر قلبي لكن انت تعرف ازاي من النبي عليه الصلاة والسلام حج الا ان الا انت تعلمه اكتب الكتاب في حج المناسك لا عرفش أقرأ طيب اسمع اسمع أحكام الحج إيه العمر هي دخل الناس يذهبون إلى العمر طيب يبقى لابد أن أتعلم أحكام إليه أحكام فممكن المرء يضيع أمواله ويضيع جهده شوف جهد كبير يبذله المعتمر أو الحاد وفلوس كثيرة جدا هيبذلها كل ده ممكن يضيع هباء منصورة ليه لأنه ما ما عرف ما تعلم النبي يقول خذوا عني مناسككم طب انت تعلمت ايه في احكام المناسك اتعلمت ايه في احكام العمره ماذا فهمت ماذا عرفت طب انت هتبدا بالطواف منين طب هتبدا تدعو اين ما هو الموضع الذي تدعو فيه والذي له دعوه فيه طب بعد الطواف هتعمل ايه هتذهب فين مفهوم بعد ما ينتهي هذا الحكم هذا الفعل بعد ما ينتهي طب بعديه ايه طب افرد حدث لك كذا هتعمل ايه فهم كل هذه الأمور ينبغي أن تعلم وتعلمها يعني سهل يعني فاعلمها سهل لكن الناس أخذوا على العادة أخذوا على العادة إننا رايحين نعمل عمرة مبروك يا فلان الحمد لله ألف مبروك الله يبرك طب هتاخد ايه معاك بقى مافهم هاخد معايا أكل كذا واخد معايا أكل كذا شوف فكر في كل حاجة ما فكرش إن في مناسك شوف فكر في كل شيء أخذ معايا مش عارف إيه وإيه وما فكر أن يأخذ كتابا في المناسك حتى مثلا ولو مختصر المناسك للشيخ الألباني رحمة الله عليه يقرأه وهو حتى رايح ما فكر في هذا لذلك ده العلم الفرض عين إذن السؤال ما هو العلم الفرد العين على العبد الجواب ما لا يصح اعتقاد العبد إلا به وما لا يصح عبادة العبد إلا به هو ده العلم الإيه الفرض عين عليه لازم يتعلم مفهوم؟ شوف الإمام البغض رحمة الله عليه يقول إيه قال ومن فرود الأعيان في العلم إذا وجدت نحلة طائفة جماعة مفهوم؟ إذا وجدت نحلة مخالفة للإسلام والسنة وجد تعلمها للرد عليها شوف دي من فروض من فروض الاعيان مفهوم في شبهات بتيجي نازله من جماعه فلانيه في مش عارف شبهات من جماعه كذا في جماعه كذا في جماعه كذا في, في مله كذا مفهوم هذه المله وهذه الجماعات كل واحد بيقول انا على الحق وياتي بكلام طب هذا الكلام ينبغي ان ينبغي ان نتعلم الحق لترد على لترد على الباطل لأنك إن لم تفهم الحق واحد وإن لم تعرف ما عليه الباطل من باطل اثنين لابد أن يقع في قلبك الباطل لازم إذا لم تعرف الحق واحد مش كافي اثنين وتعرف بطلان الباطل يستقر الباطل في القلب هيك ممكن تقول كلام فيه شرط عزم بالله. كثير من الناس بالوقت هو ورحمة أبوها وحياتك ومش عارف إيه والكلام دا لما تيجي تقول له هذا حرام هذا الشير تقول لك فيها إيه دا النبي طيب وهو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي قال من كان حريفا فليحلل بالله أفهم أضف إلى ذلك ان الناس محتاجة بعد التعلم الناس محتاجة أن أنت تبص فيهم لإيه تبص فيه ما تعلمته ما تتعلمه أنت لذلك الجماعات اليوم لا يعلمون شيء يعني الجماعة اللي اسمها جماعة التبليغ والدعوة هذه لا تعلم شيء هذه لا تعلم شيء مطلقا فهم؟ فضلا عن أنها جماعة مبتدعة هذه لا تعلم شيء تخشوا أي مسجد بتشوفهم تشوفهم أي مسجد يقف بيان هام إيه البيان الهام بقى؟ ربنا خلال إلينا عنينا وخلال إلينا أودانا وخلال إلينا خدنا بصتاري إزاي؟ وخلق لنا لحتنا وخلق لنا ا ا ادنا ايه والله خلق لنا ا ا ا ا ا ا تخيل انته بقى بالله بيقول كره والله هي سمعت واحدة اه تخيل انته لو ايدك حتة واحدة طب اما التيجي تأكل بقى هتعمل ا ازاي هتأكل اللي جنبك واللي جنبك هيأكل لجنبك طب انته هي ازاي شوف اه بتعمل كره شوف انته لما اديجي تعود تعرفت ارفص اه هتخ شوف انت شعرك اللي طلع لك ده, ده. هو انا لو قاعد قدامي الشمون بيريز هيخلفني ما ترده يعني انا لو قاعد مثلا لو انت هتقول الكلام ده في معبد اليهود هيخلفوك لا ده المشركين الذي بعث اليهم النبي صلى كانوا عارفين ده كويس وعارفين اكتر من كده كمان ولئن سألتهم من خلقهم ردوا ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم أهو العزيز العليم طب كفروا ليه إذا كان بقى يعني لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فلماذا كفروا كفروا لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد العبادة أما توحيد الروبية الله الخالق الرازق المحي ليس بكاف في دخول المرء الإسلام ليس بكذب في دخول المرض الاسلام في ربنا مفهوم فالجماعه دي اسمها تبليغ ودعوه بالملايين في جميع انحاء العالم شوف كده بالملايين وغساء كغساء السيل لكنه كزبد البحر لا يفيد شيئا دي دعوتهم قائمه على كده مفهوم طيب هل يعلمونا الناس التوحيد وشايفين الشرك يفشوا وشايفين اللي بيسبح لغير الله واللي بينظر لغير الله واللي بيدعو غير الله واللي بيسال غير الله واللي كذا واللي كذا هل دعوتهم هذه قائمه على هذا الامر لا ليه لان هم اصلا مش متعلمين. هم أصلا غير متعلمين وفاقد الشيء لا يعطي يخش مسجد دي حياتهم كلها يخش مسجد يا جماعه آآ ربنا الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وأمتنا وإلى آخرة خلصنا الثلاثة يام بتوعنا آه انتشروا انتشروا بقى فين يروح واحد رايح جايب لك اثنين كيلو عنب والتالت جايب لك ثلاثة كيلو توفح واثنين كيلو برقوق مفهوم يروح عزمين جماعة الايه الجماعة اللي هم الايه اللي في المزن وكل واحد ينشيل واحد يقعد جنب مفهوم يعني مثلا شايف أخونا مثلا يقعد جنب العمود وقال لك بس ده يزب يروح اقع الجنب يروح يخل طفاحية وع... وعنبتين مش عارف ايه وطبق عنب وانت عارف الناس بتحب الاكل ده مفهوم اه اتنا جامعة كذا ويريت لو تخرج معانا و... مفهوم ده عنب وطفاح فممكن يتردد بقى انت فاهم لو بيوزعوا بقى فراخ ولحمة والكلام ده فالله لو جامعة مين جامعة السيخ مفهوم الله مستعان فييجي يقولك مفيش ما... احسن من الفلاح والنجاح الا في الخروج والكلام ده كله طيب وبعدين يجي مثلا يستطاد واحد ميكانيكي مع ذرة الميكانيكيين يجي واحد ميكانيكي مثلا ده ليله نهاره مثلا رجل شغال يقول له لازم تخرج معنا الفلاح والنجاح في الخروب طيب ماشا هيخرج معنا ويخرج معنا تلات ايام شهر شهر ونص الرجل يقفل المحل بتاعه ويزيب زوجته وعياله ويأكله بقى في الحديد بتاع المحل مفهوم؟ ويخرج مع طب وبعدين طيب الميكانيكي ده الرجل ده ما يعرف الرجل ده أصلا عايز تتعلم الصلاة يجي يقول له ايه يقول لازم تقول بيان هام لازم تقول ايه بيان طب البيان ده يقول ايه يعني واحد من زي... يعني واحد كان ايه في صيحة كان واحد في المسجد واضح ان كان لسه مصطبين جديد فقاله لقل ام بيان هام كان في المسجد فالراجل الام بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يداعب عائشة والإيه بقى قال وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم شوف تزوج النبي عائشة في شوال هو الحديث السباحة المخارج تزوج النبي عائشة في شوال في شوال هو رحمل ايه هو مش عارب ما يعرفش يقرأ في شدة ولا ما فيش شدة هي شدة ولا ما شدتش مش هيفهم حاجة خالص فالكسة دي راح قرئها هكذا فهمت المسألة طب دي دعوة تعمل ايه هذه لا تفهم شيء فقد الشيء فقد الشيء لا يعطيه فهذه طيب. لن تدعو الى شيء هؤلاء اهم شيء عندهم الكسرة الكسرة وإلى اخر لكن الاصل ان الناس اذا اردت ان تدعوهم انما تدعوهم بكلا الامرين بالاخلاص والمتابعة فالناس يريدون ان تعلمهم الاعتقاد دين هذا أصل الأمر الاعتقاد الاعتقادهم الاعتقاد في الله الاعتقاد في وجوده الاعتقاد في الربوذية الاعتقاد في الألوhية الاعتقاد في أسمائه وصفاته واضح الإمام باليوم الآخر وأنت في وسط هذا الذي نعيش فيه ممن ينكرون البعث وممن ينكرون القبر وممن ينكرون عذابه ونعيمه بل ممن ينكرون السنة بل من هم من ينكرون أصلا وجود الخالق شوف انت وسط كل إيه وسط كل دول مفهوم؟ فهؤلاء الناس لابد أن يتعلموا فمن الذي سيعلمهم إنما من يتعلم كي يعلمهم لكن ذلك الشيء لا يعطيه أما هذه الجماعة اللي يقولك أننا أهل الدعوة اسمهم تبليغ ودعوة ولا يعرفون لا تبليغ ولا يعرفون أصول الدعوة مفهوم؟ لو كلمت أحد تقول له يعني انا جلست مع ثلاثة منهم دخلت مسجد كان في جماعة تبليغ قعدت معهم فقلت له طيب انت راجل حريص على الدعوة فيه ايه لو تعلمك انت العقيدة افهوم بعد ما عرفت دينكم وتعلمتم تتخصص انت في المعتقد وتدعو قومك والمسجد اللي عندك واهل بيتك والناس اللي تعرفهم ولو عندك مسجد ادعو الناس وانت مثلا تخصص في الفكر او تتخصص في علم الحديث وتدعو الناس يبقى تدعوهم على بصير إيه رأيكم في الموضوع ده عملوا إيه كأنني ما قلت شيء ولا كأنني قلت شيء قال لينا منهج ولينا طريق هنمشي فيه طب إيه المنهج الطريق الذي خلاف هذا يعني أي منهج وأي طريق خلاف أنك تعلم العقيدة تعلم الفقه واحد يجي يقول لنا ربنا بيعلمني كده مني ليه مني ليه ده زعين جماعة التبديل كان في مبابة يقول يا ربنا بيعلمني كده منين ليه علم ايه علم لدني خلاص بقى علم لدني يبقى بقى نحرق بقى كتب السنه ونحرق كتب العلم كلها ونقول يا رب علمنا علم لدني يقول لك طب ما ربنا علم الخضر وعلمناه من لدنا علما طيب اولا قال الله علمناه من لدنا علم اذا اخبرنا الله أنه هو الذي علمه من لدنه علم فمن بقى لا يخبرنا أن أنت تعلمت من لدنه علم وممكن أن تكون تعلمت من لدن الشيطان صحيح؟ إن الشيطان ليوحونا ليوحونا إلى أوليائهم ليجاملوكم اتنين الخضر كان نبيا الخضر كان نبيا بدليل حينما قتل الغلام وحينما خرق السفينة حينما فعل هذه الأمور واضح وبنى الجدار وأعاده قال وما فعلته عن أمري ما فعلته عن أمري قال ابن كثير إذا كان هذا من أمري من أمر الله فكان الخضر النبي فييجي يقولني شوف شوف صوفية هذه عقيلة صوفية هذه جماعة صوفية يقول لك علمناهم لدنا علم مفهوم يجي واحد يقول النهاردة أعمل لكم واحد من تبليغ يقول أعمل لكم فول بنيت الكبد إيه فول بنيت الكبد إيه كلام الفارغة حس إنهم ما في علم إذا عدم العلم كما يقول ابن الثامي رحمه الله إذا عدم العلم من مكان فانتظر منه كل شر إذا عدم العلم من مكان فانتظر منه كل كل ف فهذه لن تبلغ شيء ولا تدعو شيء وإنما إذا أرد أن تدعو الناس إلى مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالأصل أن تتعلم أنت ثم تعلمهم على بصيرا زي التاجر إذا أراد أي إنسان تاجر عشان يتاجر لازم يكون عنده رأس مال رأس مال طالب العلم العلم هل رأيتم أحد مثلا يروح يتاجر وما عوشت لا هيقول عنه مجنون لذلك إذا أراد إنسان أن يتاجر فلابد أن يكون معه رأس مال كذلك إذا أراد الإنسان أن يدعو لابد أن يكون معه علم ولا يشترط في الدعوة إلى الله لا يشترط فيها ان تكون عالما وانما يشترط صحيح كده لا لا في الدعوه الى الله ان تكون ابن زي مين لا لا يشترط ان تكون عالما وانما يشترط فيها الا تتكلم الا الا تتكلم الا بما ممكن واحد مثلا ما بيفهمش حاجة لا في الخطبة ولا في المحاضرة ولا في كتب لكن فهم معلومة سمع معلومة فلاص قبلت واحد زي ايمن وقلت له والله ابن اسمعت المعلومة النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وكذا بلغت ولا لا بل خلاص يبقى لا يشترط في بلاغ العلم أن تهون علما وإنما يشترط في بلاغ العلم ألا تتكلم إلا بما تعلم لذلك ابن الزمير رحمه الله أراد أن يبين ايه أراد أن يبين أصول العلم قال هنا إيه؟ العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب القلوب اللي هي أعمال القلوب إنه تعلم أي معنى التوكل هو أي معنى أن ترج الله أي معنى الرجال اتق الله خاف الله عزيزين هو أي معنى الخوف و أي أقسام الخوف طب أي معنى الرجال و أي معنى... أقسام الرجال بالله. هو ما معنى استعيم بالله واضح وضع الله عز وجل طب ما معنى الدعاء فهي أقسامي وما الفرق من الدعاء والاستغاثة ما الفرق بينهم كل هذه الأمور ينبغي الإنسان عن أي أن يتعلمها خاف الله عز وجل اخشى الله عز وجل ما الفرق بين الخشية والخوف ما الفرق بينه وأفهوم فلا تخافوهم وخافون إنما يخشى الله من عز وجل ما الفرق بين الخشية والخوف كلاهما عبادة, عبادة قلبية أفهم فإيه معناها فأنا لازم أتعلم هذه, تعلم هذه الأمور أفهم كما ذكرت لك جماعها في كتاب ابن القيم مدارج السالكين دي لازم تفهمها لأن المرء إذا لم يفهم أعمال القلوب لابد وأن يصاب بمرض القلب لازم ما هو أنت لازم تفهم الأمر عشان تفهم الضد سيقع في قلبك الحسن سيقع في قلبه الحقد سيقع في قلبه غل للناس لأنه ما فهم التوكل ما فهم التوكل لذلك ابن القيم يقول والحاسد معطرب على الله الحاسد كأنه يعطرب على الله لأن الله من الله على فلان بشيء انت بتحسده كأنك بتعترب على ما منى الله به ولز من وما يفضل الله به بعدكم على بعض يبقى هذا هو الحسد يبقى وقع في الحسد لأنه ما فهم ما فهم التوكل وضحت المسألة ممكن انسان يقع في الخوف لغير الله لأنه ما فهم ما هو الخوف لله الخوف من الله زي اللي بيوزعه مثلا الورقة دي يقول لك الورقة دي في ناس توزعوها وبقى بقى ملينارات واضح وبقى معهم ألفات وبقى مش عارف ملدردرات ومش عارف كل حاجاءات كده لو ما وزعتهاش هيتخرب بيتك إن شاء الله وهي بيتك هيولع والمحلة هيولع ومش والمحل عارف الشركة بتاعتك هتترفت منها فأنت تعمل هي فهتخاف أول ما تخاف وتوزعها وقعت في الشركة أكبر شركة أكبر أكبر مخرج من الملة باسمه خوف السر لأنك جعلت الورقة دي إله مع الله تضر وتنفع فهمت المسألة كده؟ لكن انت لو تعلمت الخوف من الله إيه معنى الخشي أول ما تمسك حاجة زي كده هتعمل حاجتين هتحرقها أولا اتنين هتحذر الناس منه وانت قلبك سليم فهمت المسألة كده قال هنا ابن ثيمين رحمه الله قال بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله من القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح وأعماله أو هذا العلم يندرج فيه العلم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان هذه ينبغي تعلمها قال ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة وهذا العلم يندرج فيه ما وجد في كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة كما ذكرت لك أتعلم أحكام الصلاة أتعلم أحكام الزكاة حتى ولو انت مثلا ما عندك وقت مطلقا ساعة في اليوم يعني في حد في الدنيا مش فاضي ساعة في الاربع عشر ساعة في اليوم تتعلم بها كيف تعبد كيف تصلي كيف تتوضع ساعة في اليوم يقول هنا فإن ذلك جزء من جزء من جزء من علم الدين شوف الفقه هذا كله جزء من جزء من جزء من علم الدين قال كما أن المكاشفات التي يكون لأهل الصفة جزء من جزء من جزء من علم الأمور الكونية والناس إنما يغلطون في هذه المسائل لأنهم لا يفهمون مسميات الأسماء الواردة في الكتاب والسنة مسميات الأسماء يعني مثلا ييجي واحد ييجي يقول لك إيه القاتل كافر والرجل ده أتى الواحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة فهو كافر طب انت خدت القاتل كافر من قال لكم من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا هو وغضب الله عليه ولعنه عدلا عظيما قال لك الشاهد خالدا ايه خالدا فيها مفيش حد هيخلد في جهنم الا مين الا الكفار والمشركون يبقى القاتل هذا كافر مشرك طيب ده منهج الخوارج منهج منهج الخوارج الذي حذر منهم النبي عليه الصلاه والسلام الذي اختلف العلماء حتى في الحكم عليه في الكفر أم لا طب ده ما الخوارج طب هو وقع فيه ليه لأنه ما فهم الأسماء ما فهم المسميات مفهوم لأن الخلود في النار ايه معنى كلمة الخلود أصلا يعني ما معنى كلمة خالدا مفهوم الخلود هو المكس الطويل لكن مش المكس الأبد دي في المكس يعني إيه؟ الخالداً يعني المكس الطويل لكن ليس المكس الأبدي إذن عند الخلود في النار على قسمين في القرآن والسنة خلود اسمه الخلود الأمدي والخلود اسمه الخلود الأبدي الخلود الأبدي خلاص هذا إنما يكون للمشركين كما قال تعالى خالدا فيها أبداً الخلود الأمدي يعني واحد عاصر فعل معاصر مفهوم؟ ومات وما تاب إلى الله الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك كان بيعصر وما تاب فهذا يوضع تحت الإيم شاء الله أن يغفر له ويدخله الجنة كميس لصاحب البطاقة كان عنده تسعة سجل من الزنوب وغفر الله له وأدخله الجنة لكن في واحد تاني شاء الله أن يعذبه لكن مع أن الله شاء أن يعذبه لكن ما شاء أن يخلده فيها أبدا مفهوم؟ لأن معه أصل الإيمان معه أصل الإسلام فإنما لمدة ثم يخرج منها ويقول مصيره إلى الجنة إذن هذا معنى خالداً أي خالداً فيه أي خلود أمدي ليس خلوداً ليس خلوداً أبدياً فإنت ممكن إذا لم تفهم مفهوم هذه الأسماء ستقع مع مين ستقع مع الخوارج مفهوم زي ما ذكرت لك قبل كده دخلت المسجد فيه صلاة جنازة الناس بتصدق عادة يعني في دخلت فيه صلاة جنازة هتعمل ايه هتقوم تصدق فدخلت لقيت واحد قاعد على ديت كده على جنب مفهوم والناس خلاص يعني هنصلاها نصلي والإمام هيكبر أنا بقول له قوم صلت خلاص وصاحب لحيه كده مش عارف ايه بقول له قوم صلي قاعد ليه بيقول لي لا اصلي طب مش اصلي عليه علي ليه فانا مش عايز اخد ميعاد دلوقتي لان الصلاه خلاص فدخلت صليت بعد كده خدته على جنبي قلت قال لي الدين كده كل حاجه عايز حد يلزقها بيه يلزقها بالدين وقل له الدين قال لكي طيب قال أولا الرجل ده كان غشاش والنبي قال إيه قلت له قال إيه من غشان فليس من فليس منه يعني إيه قلت له يعني إيه قال لي يعني كافر قال له لأ ده انت عايز لك أعبة رحت واخده ورحنا أقعب قلت له غشان ما من ليس منه يعني كافر قال لي آه ما ليس منه يعني إيه؟ هتقلفه دين مفهوم؟ قلت له طيب يعني ليس منه يعني كافر؟ قال لي آه قلت له طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يأخذ من شاربه شنب يعني؟ تأخذ منه مفهوم؟ فليس منه وإنت شنبك قد كده إيه رأيك بقى؟ إنت كافر؟ قال لي إيه ده الحديث الصحيح؟ قلت له صحيح والله حكمك أنت إيه بقى دلوقتي قال لي معناها إيه فالطوله يبقى تسأل بقى استعلي تقول ليس منا لا يستلزم ان يكون صاحبها كيف لكن ليس منا انما الأصل فيها أنها معصية إذا كورنت بشيء فصاحبها إيه وقع في معصية والعبد لو وقع في معصية فعل كبائر ودخل المسجد للأصل إليك تصلي عليه قال لي ماشي بس الراجل ده كان نمام وكان ديوس كان ديوس لا يغار على حرمة بيته بناته بتخرج كده وتدخل كده وتلبس اللي هم عايزين ومش عارف ايه والكلام ده قلت له طيب انت عايزت وليه قال للنبي عليه السلام قال لا يدخل ديوس لا يدخل الجنة قلت له يدخل الجنة يعني قال لي يعني داخل جهنم وخالد مخلد فيها خلاص انتهت المسألة قلت له طيب لا يدخل الجنة يعني هذا يكون كفرا طيب إن الله يقول إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك قلت له الدياسة دي شرك ولا ما دون الشرك نجيبه ما دون الشرك قلت له يبقى حكم كفر ولا مشرك ولا كبيرة قلت لا كده يبقى كبيرة ومش مشرك الأم ليه اللي كانوا بيقوله لنا ده قلت له مين اللي كانوا بيقوله لك مفهوم فين وفين مدة طويلة عبال من الراجل هذا مشي ودناهه إيه يعني حاولت إن انت مثلا تعدلها له كده شوية مفهوم هي 360 درجة وراء أنت بتحاول تجيبها كده شوية مفهوم فشوف اللي جر لهذه المسألة إيه الأسماء أنه ما تعلم هذه الأسماء مفهمش إيه معناه واضح الكلام ف ادى لذلك انه ما صلىش على لم يصلي على لم يصلي على مسلم زي برده فعيره بقى معاملك كتير كده قدر الله عز وجل كنت في مسجد عمرو بن العاص وكنت في اعطي محاضره وبعدها دخلت جنازه ف واحد برده قاعد مش عايز يقوم فبقول له قوم فضل قال لي لا مش ممكن يكون كافر قال هي قلت له يا ابني هم متشافهم في كنيسه هو البعيد مش جاي فين هم داخلين مسجد قلت له يا ابني مش لي مش ممكن يكون كافر مش عرفني قلت له طب وممكن يكون مسلم قال لي ممكن قلت له طب كفر بقى انه كافر ولا مسلم قال لي الاصل ان <تصفيق> عندك ان في الناس الكفر يقول لي اه الاصل في الناس الكفر قلتولي طب النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان إذا نطق أمامه أحد بالشهادتين بعد ما نطق بالشهادتين كان برضو بيعتقد القصل فيه الكفر والقصل فيه الإسلام ما لو كان القصل فيه الكفر بعد الشهادتين برضو هيقتله صحيح برضو مش هيعتمد إسلامه برضو مش عارف إيه فشوف هيعمله كل الكصة دي لذلك شوف الـ الـ الـ شفت كده موقف للجماعة بتعدعش عشان تفهم بس يدمغهم ضابة ازاي هيعدموا واحد هيعدموا واحد. الواحد ده الاصل انه ايه لا عندهم افهم بقى عندهم الاصل انه ايه انه كفر ومرتد وخلاص انتهت الكصة على كده فهو بيقيتوله بيقوله ايه بيقوله تشاهد تشاهد والتاني قال لا ايه الله محمد رسول الله ورح قتله برضو شوف, ال... شوف الحمق قبل ما ياتوله يقوله ايه بيقوله تشاهد طيب معنى ذلك حتى القل لا اله لوحمد رسول الله لا يجوز لك ان لا يجوز لك ان تقتله يعني شوف النبي... ده النبي عليه السلام توفت ي armourون عند عند يهودي تيجي انت واحد يقولك لا اله لوحمد رسول الله تقوله اتش... شاهد قبل ما يموت فشوف ال... الحمق الناس الله عليه السلام بعد عفين يقول الأصل انه كان شوف ده حتى النبي عليه السلام كان يقبل من المنافقين الظاهر كان يقبل من المنافقين إيه؟ الظاهر كان يصلوا مع النبي عليه الصلاة كان يقبل منهم, إيه؟ كان يقبل منهم الظاهر هذا اللي يعلي أن المرء شوف قوله وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن للكفار طيب أنا أعرف إزاي أنها مؤمنة جاوب نطقة الشهادتين خلاص بالظاهر نضغ الشاذان وصل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن للكفا طيب اللي أدى بهذا الأمر ما هو عدم عدم العلم عدم العلم وتسخير النصوص إلى ما يعتقدونه هم تسخير النصوص إلى ما يعتقدونه هم لذلك مثلا ممكن تلاقي جماعة بتاع الجبلة النصر دي هيقتلوا ناس فإيه يقولك إيه؟ يروح بدء بآية مثلا للشيخ المنشاو مفهوم؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم من آخر إلى آخر احتج بإيه؟ احتج بآية لكن الاحتجاج بالآية صحيح تذكرنا بالأمس إحنا اتكلمنا في إيه؟ في الفرق من الدليل و... والاستدلال ما هو قال آية لكن هل الاستدلال ده صحيح؟ مفهوم؟ يقول لك وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون لكم كافة طب دي حج عليكم كما كما يقاتلونهم مفهوم فشوف عدم فهم الأسماء أدت بهم إلى نها عدم فهم العلم أدى بهم إلى إيه أدى به إلى أنه قد يقتل مسلمة لذلك تفهم بقى الكلام ده حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج قال إيه يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوسام يكتلون أهلا؟ أهلا الإسلام صحيح كده؟ لا طب ما هم مثلا فين؟ في سينهم صحيح؟ بيقاتلوا مين؟ الجيش المصري طب الجيش المصري ده إيه؟ ما هو مسلمين صحيح؟ طب هو لو يعني الصالوخ بتاعه رايح كده على الجيش المصري هو لو عدلوا كده مثلا على إسرائيل مع إن أقرب ليهم ولا لأ؟ طب هو ليه لا يقاتلهم؟ ليه ما بيقاتلهمش ليه ما في فيه سؤال انت دلوقتي في سينة صحيح وبتقاتل المسلمين اللي هو الجيش المصري ده طب انت لو عملت رجلك كده هتحطها في اسرائيل صحيح كده طب انت ليه ما بتعملش كده يقول لك لا ما هو فيه ليهم جواب برضو ليهم جواب يقول لك لا اصل اليهودي ده كافر اصلي كافر إيه يعني الجيش المسلم ده كافر تايواني <تصفيق> كافر صيني يعني ايه كافر أصلي يقول لك لا ما هو ده كافر أصلي لكن الجيش ده المسلم ده ده مرتاد وايهما أشده خطرا المرتد قال لك عشان كده احنا بنقتله اهيه انت كده هشوف المفاهيم المغلوطة كل هذه أساسها ايه انهم ما تعلموا ما تعلموا العلم لذلك ابن تمير رحمة الله عليه بيقول إيه لأنهم يفهمون مسميات الأسماء الواردة في الكتاب والسنة شوف كلمة الأسماء وإحنا على طول إيه؟ بنأكد المسألة الاسم في فرق بين الاسم الشرعي والإسم, الإيه؟ والاسم العرفي قال الواردة في الكتاب والسنة ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة فرب رجل يحفظ حروف العلم رب رجل يحفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف القرآن ولا يكون له من الفهم موجود ولا لا موجود من الناس من يكون حافظ القرآن صحيح ولكن مع ذلك مع حفظ القرآن ما يستطيع أن يقيم حدوده لأنه ما تعلموا فيقوده القرآن عيزا بالله إلى النار لأنه ما فهم ما هو مراد رب العالمين في هذه الآية ما معنى خالدا فيها هنا في هذه الآية ما معنى قاتل الله زلنا لا يؤمننا بالله ولا باليوم الأخير ما معنى كذا وإنما عليها أنه يرتله فقط ويقرأه فقط كمثل ما قال النبي عن الخوارج النبي النبي صلى الله عليه قال عن الخوارج إيه؟ قال شف من صفاتهم يقرؤون القرآن غض غضنطريا غضن ايه عارف يعني يا يعني سهل جدا شوف في رواية عند أبي وعند الإمام أحمد قال النبي عليه السلام يقرؤون القرآن كالماء شوف كلمة الماء دي صحيح انت تشوف وجد غنم ها ما تشوفوش لا بقولك تشعارفو يجب من يجي يقرأ القرآن شوفتم يقرأو ازاي بيقرأه الآية كذا والصورة كذا والآية كذا ورقمها كذا ومش عارف ايه ويقرأه كلمة صحيح ومع ذلك يعتقد معتقد الخوارج صحيح يقول لك يا رب هو بيقول كده يا رب يا رب يخلي مصر يا ربي زي العراق كده وزي ليبي يا رب شوف, شوف الضلال المبين شوف وصل به الى ايه شوف وصل به الى ايه نسأل الله السلامة العافية ويقعد كده متصور وعمال يعمل لكده ربعة اربعة كده ومرني قدامه فخد قد الخبا وعمال يأكل ويلغ ويعمل لهم كيف طب ما حضرتك مثلا لو عايز الشهادة يعني. ما يقول عمال يهيجو الناس علي ويقول لك الشهادة الشهادة طب ما انت مجيوش لما مش عايزين الشهادة برضو شوف الأمور تجد يقرأ القرآن لا تغطرب إيه. ابن عباس لما دخل على الخوارج عمل ايه قال رأيت دوي سمعت دويا كدويا مح شوف من كسرة قراءة القرآن صوتهم كان عمزة إيه؟ دوي النحل قال رأيت أناسا انما رجو أرجلهم كعراقيب الماعز رجلهم رضي من كسرة قيام الليل شوف وإنما تحت أعينهم أخاديد السواد من كتر البكاء برضه في قيام الليل ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادل وإرم تعرف يعني قتل عادل وإرم مم. شوفي الآية هل ترى لهم من باقية يقول نشيس فيهم باقية ليه لأنهم شر وأشد شيء في الخوارج أن الجهال يغطرون بهم يغطرون بعبادتهم بحفظهم للقرآن بحفظهم لكذا لا وإنما المهم العلم والفهم أي فهم العلم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا, إلا خسرا وضح كذا لذلك انت ممكن تجد أكثر حفاظ القرآن جهلا يجدهم جهلة لذلك عبد الله بن مسعود قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة شوف لبستكم دي اختلطت بكم فتنة يهرم عليها يربع عليها الصغير ويهرم فيها الكبير قالوا متى يا ابن مسعود قال إذا كثر قراءكم وَقَلَّ فُقْهَاؤُكُمْ شوف قال الفتنة هتستشري إمتى؟ كسرة قراءكم قَلَّ فُقْهَاؤُكُمْ الفقه الفهم يثقه قولي كما قال موسى عليه السلام يثقه قولي أن يفهموا أن يفهموا قولي إذن سيكسر القراء ويقر لمن؟ الذين يفهمون العلم فهما صحيح فف فهم؟ اذا قل الفهم ستجد من يسخر القرآن من هؤلاء القراء واضح الى ما يعتقدون الى ما الى ما يعتقدون نسال الله السلامه ظالفي يقول ابن تيميه رحمه الله وقال إلا لا يفهمون مسميات الأسماء الواردة في الكتاب والسنة ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة فرب رجل يحفظ حروف العلم واحد مثقف وفركم بين التسقيف وفركم بين أصول العلم فركم بين أن تفهم نواقد الودو الماء تفهم باب في الفكر وفركم بين أن تعرف أصول هذا الباب ممكن تكرأ وتقول هذا تسقيف لكن بخلاف أن تكون عندك أصول العلم أصول هذا الباب أصول في أصول المصطلح أصول في أصول الفقر أصول في أصول كذا في أصول التفسير قال فرب رجل يحفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف القرآن ولا يكون له من الفهم بل ولا من الإيمان ما يتميز به على من أوتي القرآن ولم يؤت حفظ حروف العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة الأطرجة اتفاح طعمها طيب وريحها طيب شوف طعمها وريحها طعمها حفظ القرآن حفظ ريحها فهم الايه فهم العلم طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران مثل التمره طعمها طيب ولا ريحه لها ومثل المنافق الذي يقرا القرآن خد بالك يقرا القران مع انه ومثل المنافق الذي يقرا القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ريحها طيب بيقرأ قرآن يقول لك الآية بيتقول يا حضرتك في كذا قال الله كذا صحيح إذن ريحها طيب لكن يسخرها لإيه يسخرها لمعتقد باطل طعمها طعمها مر قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن قال مثل الحنظلة طعمها مر واضح ولا ريح لها طعمها مر ولا, ولا ريح لها بعض أهل العلم قال في هذا الحديث أن من علامات المنافق أنه لا يقرأ القرآن وهو قال إيه ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ولا ريح له ولت أمه الأول كان بيقرأ القرآن ولكن إيه إنما يؤوله على, على غير على مراب أيضا لكن الثاني هذا ما قرأ القرآن لذلك الله عز وجل الله بين من صفات المنافقين قال وإذا قاموا هذا عن عم العبادة عموما إذا قاموا إلى الصلاة قاموا قاموا قسالا في صحيح الإمام المسلم من حديث أبي هرير ومن حديث عبد الله بن عمر قال نبيه السلام عام المناثق قال يؤذن العصر فلا يقوم فيتربص بها حتى إذا قامت الشمس في الاسفرار قام فنقر أربعا كما ينكر الديك لا يذكر الله فيها إلا قليلا مفهوم؟ الأزام العصري يؤذن ودي من صفات المنازقين قل بلد صلى العصر لكن صلى فيه؟ قبل المغرب قبل المغرب صلىها قال فنظر حتى قام فنقر أربع أربع ركعات مقرهم كذا كما ينكر الديك خلصه بسرعة لا يذكر الله فيها إلا قد قال فقد يكون الرجل حافظا لحروف القرآن وسوره ولا يكون مؤمنا بل يكون منافقا شوف الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين أي الذي يريد الحق الذي يريد الخير ولا يريد أن يسخر الآية أو الحديث إلى ما يريد هو وما يزيد الظالمين إلا إلا خسارة لأنه هو مريض كمسة الماء كبية المية دي يشربها واحد صحيح واحد مريض انت لما تيجي تشرب المي وانت صحيح كده تحس بمرارة؟ ها؟ لا. تشرب بل انت ايه؟ بترتوي كمان وبتحبها جدًا حتى لو في الصيف تحب جدا تشرب المي لكن لو واحد مريض تعبان جدًا بيتشربه مي دي حس بايه؟ بمرارة صحيح؟ تقول لك المي مر والأكل مر هفهوم؟ طب المرارة دي من المي ولا منه هو منه هو المرارة اللي في الأكل دي في الأكل لأ لأن غيره قاعد بيأكل معه مش حز مرارة صحيح؟ الطبق واحد العيش واحد واتنين بيأكل ده مش حز مرارة بل بيستفيد بهذا الطعام صحيح؟ التالي حز ايه؟ حز مرارة بل الطعام يضر والميه تضره لانه هو مريض صحيح كده كذلك تقرا الايه واضح يسمعها سنان هذا قلبه صحيح مستقيم يسمع الايه يستجيب صحيح الثاني يسمع الايه وما يزيد الظالمين الا الا خساره وإذا, ذكر وإذا انزلت آية وذكر فيها القتال اذا انزلت آية محكمة وذكر في القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشيه عليهم من الموت فاولى لهم شوف الايه الايه بتقول ايه واذا انزلت ايه ها محكمه وذكر في القتال رأيت الذين في قلوبهم ايه مرض ينظرون اليك نظر المغشين عليه من الموت اذا وما يزيد الظالمين الا خساره إذن القرآن حينما يزيد الظالمين خسارة ليس من القرآن وإنما لأن قلبه إيه؟ لأن قلبه مريض مفهوم فيريد أن يسخر الآية يسخر الحديث على على ما يريد هو او من جهة العاصي والتائب اتنين يسمعوا آية فهذا يتوب إلى الله عز وجل وأما الثاني فيسمعه كأنه ما سمع شيء ويظل على ما هو عليه فهمت كده المسألة لذلك إيه إنما أنت منذر من من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها يعني الذي سينتفع بالنظارة الذي يخشى في ناس كده بعض الناس ممكن لا يصل ممكن لا يفعل شيء من طاعة الله وأول ما تذكره بربنا يتذكر ويرجع في خير في واحد تاني تقول له اتق الله اتق الله وانت شايفني مجنون هو انت شايفني ايه يعني هو انت شايفني ايه هو انت ايه مش عارف ويظل ايه يزداد طغyana يزداد ده بقولك يعني اتق الله تعالى مثلا صلي تعالى كذا. طب هو انت ايه هو انا ايه هو انا كذا ده أنا احسن منك ده انا مش عارف ايه ماشي يا سيدي ممكن تكون اذا تبت الى الله وارجع الى الله والى اخره يعرف من الذي احسن من الاخر لكن انا بقول لك الى الله فيزداد طغyana شوف الأول ازداد خشيا أما الثاني ازدادة ازدادة غيان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا, إلا خسارة واضح؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال هنا يقول رحمه الله تعالى فالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسوره خير منه. يعني واحد حافظ القرآن ولكن منافق مفهوم؟ يطلع مثلا عمل له قناة مفهوم؟ عمل له قناة استفت قلبك ولا استفت المفتي ولا مش عارف كلام ده ويحافظ القرآن ووى إلى آخره ولكن يريد أن يسخر القرآن لهواء واحد تاني مش حافظ القرآن هو واحد مسلم كده بيسمع الأزام بيروح يصليه بيئة شهر رمضان يصوم ممكن يقرأ لله عز وجل صفحة في اليوم من القرآن لكن مش حافظ منه حال يجي أزن الفجر يصلي الصلوات يصلي في هنا أمر يفعله في هنا نهي لا يفعله مسلم ولا يحفظ القرآن ولا يحفظ شيء حتى من السنة هذا أفضل من إيه هذا أفضل من ملء الأرض من مثل هذا وضحت لذلك ابن تيمين بيقوله فقد يكون الرجل حافظا لحروف القرآن وسوره ولا يكون مؤمنا بل يكون إيه؟ منافقا فالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه أي القرآن وصوره خير, خير من. وإن كان ذلك المنافق ينتفع به الغير كما ينتفع بالريحان يعني الرائحة حلوة لكن الطعم مر يعني ممكن يدخل يصلي صحيح حافظ الكرآن كالماء صحيح ولا لا انتفع به غيره من الناس ولا لا انتفع به غير من الناس لكن هو في ذاته انما يسخر الآيات لإيه لهواه ولمعتقده وإلى آخره لذلك الجهال والحمق من الناس يغطرون بمثل هذا الأمر يغترون حينما تكون مثلا احذر هذا الشخص هذا الشخص رجل يرسخ للبضعة يفعل بدعة ابتعد عنه احذر منه يقول لك ازاي ضحفظ القرآن كله ضحفظ القرآن كله ازاي يعني لا لا يستلزم وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج ايه يقرؤون القرآن كالماء شوف لا يجاوز تراقيهم تعرف يعني لا يجاوز تراقيهم يعني الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز هذه المنطقة مع ذلك أنه لا يصل إلى القلب الذي هو محل الفهم وليفهمش إياه كده نفهم هذا المسألة إذن هذه من علامات مهن معاملات الخوارج مع أنهم يحفظون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم تراقيهم التركوة دي هو بيقرأ لكن هذا لا انت لو جيت كراءة كده تحس إيه؟ إن فيه الكراءة هنا لكن لا ينزل إلى القلب الذي هو محل الذي هو محل الفهم لا فالقلب هو الذي يعقل لذلك العقل في القلب العقل ليس في الدماغ اللي في الدماغ ده المخ العقل فين في القلب أم قلوب لا يعقلون بها إذن القلب هو الذي هو الذي يعقل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي الصدور. اذا العقل فين? العقل في القلب. اما الذي في الدماغ? المخ. لذلك يقولك اللي ايه? العقل يفهم. المخ يتاكل. اهو? تطلب كبدة مخ والكلام ده اه ده بيتاكل. لكن العقل هو اللي بايه? بيفهم واحد يقولك ده عنده مخ. مفهوم? لا. المخ وقا في الدماغ. لكن العقل فين? الذي هو محل الفهمة. واضح إما بقى من يكون عقل الإدراك وعقل الفهم على ما تبينا أقسام العقل قال وأما الذي أوتي العلم والإيمان فهو مؤمن عليم فهو أفضل من المؤمن الذي ليس مثله في العلم مثل اشتراكهما في الإيمان فهذا أصل تجب معرفاته كلام الله يعني اغلى من سبائك الذهب واضح لذلك ممكن واحد يجي يقول لك ايه انت معاك ايه عشان تعترض عليا يعني مفهوم ده انا معايا 2 دكتوراه و3 ماجستير و4 سيلندر و5 دكتور و6 مش عارف ايه والكلام لا هذا العلم لا يقاس بهذا الامر مطلقا دي عشان حضرتك تشتغل بيها تكسب بيها فلوس لكن عندي العلم لا العلم حتى ولو رجل لا يعرف القراءة ولا الكتاب ويحفظ حروف العلم ويف ويفهم فهم العلم الصحيح على منج السلف الصالح أفضل منك كأنت إذا لم تفهم أصول العلم مسئلة أنا عندي دكتوراه أنا عندي اتنين مش عارف إيه والكلام ده كله لا هذا إيه ده ما عاش في الجامعة بتاعتك تشتغل بيها مفهوم لكن عند استدلال العلم الأصل إنما يكون الكتاب السنة ما كان عليه ما كان عليه السلف الصالح ده أحفظ القرآن كله لا يشترى أن تكون أحفظ القرآن حافظ القرآن أن تكون عالما عالما به لا, لا يستلزم قد يكون رجل لا يحفظ القرآن مفهوم ولكن يفهم أصول العلم فيكون أفضل فيكون أفضل من هذا إذن افهم هذه, هذه المسألة